بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه من القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وأقوى قيلا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 فعصى فرعون الوسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد شيبا السماء منفطر به